إذَا لَقُ الذيَّنَ آممَنوا قالَ أَمَن وَإذاَا خَلَ إى شَيَْطينم قالَوا إِ مَعَكُم إِ مَا نَحْنُ مُْتَزِئون اللهَّهُ يَسْتَزئُ بِم وَيَمُدُّم فِي طُليَين يَعمَهُون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت جارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ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 فَأَخْرَجَ بِي مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَلَّكُمْ فَلَا تَجَعَلُ للِللَّ أَنْ دَدَ وَأَن تُمْ تَعَمون وَإِن كُنتُم فِي رَيبِ مماا نَزََّ على عَبَدِنَا فَأتُوا بِسُورَة مِ مِثلي وَدِعوش وَدَنْكُمْ إِن لَّاحِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين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 وعلم آدم الأسماء كلّا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن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 ي بَنِي إِسْْرَ لَذْكُرون يَعمْمَتِيَ الَّ أَنْ عَمْتُ عَلَكُمْ وَأَوفُ بعَد أُ فيِي بعَهْدِكُم وَإَّ يَفَرهَابُون وَآامِنوا بِمَا أَن زَلْلتُ مُصدِّ قَلِّمَا معَكُم وَلاَا تَكُلُون كَافِرٍ ب لا تَشْدَروا بآياتاتِ ثمَمَنًا قَليلَ وَإَِّ يَفَتَّقُون وَلَا تَلْلبس الحَََّ بِالبَاطِلِ وَتَكتُمُ الْ الحَقَّ وَآنتُمْ تَعلَون وَقمُ الصَّلَ تَوآاتُ الزَّكَ تَركَعوا مَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَتَوَلَّىٰ يَوْمَ لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنۡهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَلَا هُم مُّنشَرُونَ وَإذنجَّينكُم مِن آالِفِ رعَونَ يَسمُونَكمُمْ سُ العذابِ يُذَبِّخونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْستح يونَ نِسَ أَنْكُْ وَفيِيذَلِكُمْ بَل أُمِّ الرَّبِّكُم وَإذ بََقنا بِكُم البَحرَ فَأَن جَينكُم وَأَغْرَقَنَا أَلَ ف الرعونَ وَأَنتُم تَظُرون وَإِذْ وَعددنَ مُسَ أَربعَعينَ ليلَةَ ثمَُّ التَخَتُمُ الععجِلَ مِن بَعْده وَأَنتُم ظَالمُون ثمُفَوونَا بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن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 إِذْ يَبُوءُ الْمُصْرَى فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ الله اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحق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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذناه هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول ان بقره لا فارض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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث سَلَمَتَ اللَّاشِيَةَ فِيهَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اقْرَبُوهُ بِبَعْضِهَا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 فَتَطُمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا اتَّحَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وأنتم نعرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديانكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم اَنَنْتُم هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِيَّاكُمْ أَن تُسَارِعُوا إِلَىٰ إِثْمٍ وَعُدْوَانٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاهْدُوكُمْ ۚ وَبَشِّرِ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 إِذَا قِيلَ لَمْ آمِنوا بِماَا أَنزَنَ اللهَّهُ قالوا نُؤْمِنُ بِماَا أُنزِن عَلَنَا وَيَكفُرُونَ بِمَا وَرَ أَجُ وَغُوًا الحَقُّ مُ صَدِّْ قَلِّمَا مَعَ قُلْفَلِمَ تَقُنتُلونَأَ بِييا اللهَِّ مِنْ قَبلَلُ إ كُنتُم مُؤمِنين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 ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون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 وَسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ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 ناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وَإِذْ يَرَفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إن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 وَلَقَدْ يَسْتَفَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 من ينقلب على عقبيه وَإِن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء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 فَلَا تَخْشَهُم وَخْشَونِ وَلِئُتِ مَّ نعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلاعََّكُم تَهتَدُونكمَا أَسَلناَا فِيكُمْ رَسُول مِنكُمْ يَتْنُوا عَلَيْكُم آياتنَا وَيُزَككُم وَيُعَِّمُكُم الْ الكِتابابَ وَالحكمَةَ وَيُعَِّمُكُم مَا لَم تَكُُوا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 لَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا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 إلا الذين تَابُوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وَهُمْ كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ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 قونَ شَيئَ وَنَا يَحتَّدُون وَمَثَلُ الذيَّذينَكَفَوكَ مَثَلَِّذ الذي عقُوا بِمَا لا يَسمَعُ إِ دُعَ أَنِدَا آ صُّ بُكْم رُمي فَوم لا يَعطِلُون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 نمر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 وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 فمن خو فن فن او اسم فاصل یا کتب سوئم کتب لگین میوں کم تون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 وَمَن كانَ مَ لضًا أَوْ على سَفرَر فَعِدةُم مِن أَيا مِن أُخَ يريد الله بِكُم الْ الُصرَ وَل يُريد بِكُم العصرَ وَلتُكمِل العِدَّةَ وَلتُكَبِّر اللهه على ماَا هدكُم وَلا عَكُ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 كَذَلِكَيبَيّن اللهَّهُ آياتاتلٍ النَّاسِلَ عََّهُم يَاتَّقُون وَلَا تَأكُل أَمولَكُم بَيْنَكُم بِالبَعْط وَتُدَنُوا بهَا إِ الحُكامِ للتَأكُلُ فَنِ ق مِن أَموال النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُم تَعلمون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 عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فَمَنِ اعتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ اعتَدَى عَلَيْكُمْ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 ہر ول مدم مولی س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 وَمَ تَ أَخَرَ فَلَ إثْمَ لَهِ لِمَن التَّقَاء وَاتَّقُ اللهَّه عَلَمُ أََّكُم إلَه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 الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم آيَاتٌ بَيِّنَةٌ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا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 ناس في مختلف فيه ومختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما مختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يَهْدِى اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ سَتُْمُ الْبَأسَّ وَالضَّرَّ وَزُزِلُ حتىَ يَقُول الروَسول والَّذينَ آممَنوا مهُ مَتَانَ صر الله أَلَ إِ نَصَ اللهَِّ قَرب يَسْألونَكَ مَا ذَال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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر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 والدی حل مشری قتی ہت مین تم خیور والم کی حل مشری کی نت مینو و خیور مشرقیوں کم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط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 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله ثميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم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 وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجله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 تُضََّ وَالدَتُ بِ وَلَدِيهَا وَل مَوْلُود اللَُ بِ وَلَدِ وَعَلَ الوَارِثِ مِمثلُْ ذلكَِك فَإِنْ أأَرَادَ فيِي الصَالًا عَنْ تَرَاض مِنْهَُا وَتَشَغُرٍ فَلدُُناَا حَلَيهِمَاء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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدروا وعلى المقاتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسق ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح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 فَإِنْ خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ بَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا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 قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَتْ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 قَا الذيينَ يَظُّونَ أََّ وَّ ل قُ اللهَّكَ مِنْ فِيأَةٍ قَليِيلَة غَلَبَت فِيأَتَ كَثِيةَ بِإِذْنِ اللَّ واللَّهُ مَعَ الصَّابِرين.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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لَمِنَ المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُنتَ تَنُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بيع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 وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكثوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 جز ثمُدِعُون يَأتينكَ سَعيا لَم أن اللهَّ عزيزٌ حَكيم <تصفيق> مَثَلُ ال الذيينَ يُوم في قُونَ أَم وَلَم فيِي سَب لللكَ مَثَحَبةٍ بَتَت سَبَ سَنابِلَ فيِي كلُِّسُ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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُ فِ قُونَ أَمو لَ مُبَنتِ غَ أَمَ رضاتِ ل يتَثْبتَم مِن أَفُسِيمكَمَثَلِجََّة بَِابَوَةٍ أَصَابَ وَابِلُ فَآتَت أُقُلضِع فَيين فَإِلَّم يُصبهَا وابل فطل والله بما تعملون بصير اي وارد احدكم ان تكون له جنة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 وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَنْذَكَّرُ إِلَّا أُولُو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُنَّ خَيْرٌ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أَوْ ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِّمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِن تَّضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسة عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة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 وَقَالُوا سَمِعْنَا وَآطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا غُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم